يجَادِلونكَ فِي الحَِّ بَ بعدمَا تَبَيَّّنكَ أَ النَّماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْوتِ وَهُم يَظُون وَإِذ يَعِدُكُم اللهَّهُ إحدَ الطَّاءِ فَتَيْنِ أََّهَا لَكُم وتودون.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 سألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن إن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأدبار.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 أَطعُوا الله وَرَسُلَ وَلَا تَوََّ عَنْهُ وَأََنتُم تَسمَْعرون وَلَا تَكُوا كََّذينَقالَاوا سَمِعََّ وَهُم ل يَسنَعرُون إَِّ شَرْو الدَّو أَبِّغ دَو اللَّ الصُُّ الْبُكمُ الَّينَ لا يَعقِلُون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 يياأَُهََّذينَ آممَنوا لَا تَقُون اللهه وَسمُ لَ وَتَقُونون أَمَ نَاتِكُم وَأَم تُمْ تَعلَمُون وَعلَب أََّماَا أَموالكُم وَأَولادُكُمْ فتْنَةُ وَأَمَّ اللهَّ عِن دَهُ أَجعٌ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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ على بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَرَّتِ السَّنَةُ الْأُولَى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 نصير واعلموا, واعلموا ان ما غننمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ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 نِعْمَةً أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأَبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكعون وإما تخافن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 وَأَعِبْد لَهُمَّ استْتَطَعتُم قَوْوتِ وَمِدِْباقِ الْ الخَيْلِ تُحِبونَ بِه عَدُ واللهَّه وَعددُ وَكُمْ تُرحِبُونَ بِهِ عَدُ واللهَّهِ وَعددُ وَكُمْ وَآخَرينَ مِ دُونهِم لا تلَمُونَهُ اللهَّهُ يَعلمهُم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 أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا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 واللَّهُ عزيزٌ حَكم لَْلَا كِتابَابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لَمَ السَّكُم فيِي مَا أَخَللتُمْ عَذااب عظِيم فَكُلُ مَِّا غَنِتُمْ حَلَلَ قَيّبَ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّهَ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 وَإِنستَ صَعُوكُم فِي الدّين فَعَلَكُم نَّصرُ إِلَّا علىى قَوْمٍ بَينَكُمْ إِللاا على قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَنَهُم مِثَطُ وَلَّهُ بِمَا تَعمللونَ بَصير وََّ بِينَ كَثَر بَعضُ أَْلَ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 من موقع نداء الإسلام wwwislam